بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعفود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يدلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الادى ولا القناء اذا ولا, ولا امن من البيت الحرام يبغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم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 وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فزق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناك فمن اضطر في مخلصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وَمَا علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 والالمُحصَناتُ مِنَ المُؤْمنِناتِ وَالْمُحصناتُ مِنَّينَ أوط كِتابَ مِن, من قَلِكُم إ آتَيتُمُهُ إ آتَيتُمُهُ أجورَهُ محُحسنينَ غَيرَ مسافحين محُحسنينَ غَيرَ مسافحين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 وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَقَدَّسْتُم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ, أو لامستم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا مَا يُرِيدُ اللَّهُ فتََّ مُصَعيدَ طَجّباًا فَنصَح بوجهِكُم وَأَذكُم مِنْه ماَا يريد بلهُ لَجعَى عَلَْكُم مِن حَج وَك يُريديد لطَهرَكُم وَك يريد لطَهِرَكُمْ وَلوتَّا نِعممَتَهُ عَلَكُم نعلكُ تَشكُون. واذكروا نعمه الله عليكم وميثاق الله الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا قَوَّ مينَ لللهِ شهدَا أَاب قص وَلَْوع أَ قُوسكُم يا أَهَد الذيين آمَكُ قَوَّ مين للَّه شهدَا أَبِ القِصِ وَلَا يجرمَ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 واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولو قد اقضى الله ميتاقا بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نبيًا وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم بِرُسُلي وَعَذَرْتُمُهُم وَزَّرتُمُوهم وَأَقَ رَدم اللهه غَْضًا حَأن اللَكًَِّاعَنكُ سَي آاتِكُم وَلا أذخلَ النَّكُم وَلا أذِخلَ نَّكُمْ جََّاتٍ تَجرمِن تَ فمَن كَ فَرَ بَعْدَ ذِكَ مِنْ كُم فَقَدِضََّ تَو السَّبيل فَبِماَا نَقَضهِّ تَ قَوْم عََّم وَجَعَن قُلُ بَوْم قاسِيه يحَّقُونَ الْكَالِمَ عََّا وَعْضِعهِ وَنَس حَظًا مِماا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 يَهْدِهِ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ مَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَخْلُقُ مَا يشاء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 بجَلَكم مُلووكَ وَجَلَكُم مُلوُكَم وَآثَكُم مَالَ يُقْتِ عَدَ مِنَ العالممين يا قَوْمد قُلُ الْ الأرضَمُقَتَسَة التي كَتَبَ اللهَّ لَك وَلا تَرتَدُّ على أَذَبكُمْ فَدَن قَدم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 وإنما يتقبل الله من المتقين لإن بسعدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أشيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أشيه فأصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا ان من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا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 والالسَّارقُ وَسَّارقةُ فَقَْقَ عيْدِيَهُ مَا جَنزَ أَم بِمَا كَتَبَانَ كَلَ مَِ اللهَّ وَلهَّهُ عزيِيزٌ حَكِيم فَمَن دَابَ مِن ببععْدِظُلْمِهِ وَأَفْسْلَحَ فَإِ اللهَّ يَتُم عَلَيم إِ اللهَّه وَقُور الرحيِيم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 الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تقمن قلوبهم وَمِنَ الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة فعلم واضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تهتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنتهم فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للصح فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَم تَفَحكُم بَيْنَ بِالطِسط إ الله يحِبُّ مُقَصقين وَوكَ فَيحَِّمونَكَ وَإِن دَهُ مُ التوراتُ فِيهاَا حُكمُ اللهَّثُمَّ يَتودَّونَ مِنْ بعدعِْ ذَالِ وَمَا أُولائِكَ بِالمُؤْمنين.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 فَلا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ بِالْأُذُنِ وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ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 لماَا أَن زَرَوا اللهَّ وَلَا تََّبِ أَنْو أَوعََّ جَ أَكَ منِنَ الحَبّ بِكُلْ مِن جَعَن مِنكُم شِعَةَهُم وَمِنهاج وَلَ شَ الظَّلَ جَعلكُم أَُّةَ وَاحذَةًَ وَلَِ لَبلَلَكُم مَا آثَكُم فتَبُ الخَرات إى اللهَّ مَجعكم جعَ فَيونَّئكُ بِماَا قُنتُم فيِي تَفْتَلقُون وَآنحكُ بَينَهُم بِمَا أَزَلَ الله وَلا تَتَّبع أَنو أَم وَحظَرهُم أي واحذرهم أَنْ يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن مِنَ من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية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 يحبهُم وَحبونهُ أذِلة على المُؤمنينَ عٍَّ على الكافرين أذَِّ على المُؤمنينَ عٍَّ على الكافرين يجاهدونَ في سب للَّان وَلا يخافُون لَمَ لاائِذلَ تَضن الله يُؤتيهِمَ ي ش. والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويبتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَحْصُلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عَلَيْهِ وجعل منهم القردة والخناذير وعبد الطاهوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكليم الصحر لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ زِيدًاكَ فِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ضِعْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ القيامة. كلمَا أَو قَد نرًا منِحَر بِ أَطُ فَأَ الله وَيَسعَنَ فيِيأَْرضِ فَسَادَ وَلهَّ لَا يُحِب المُكسدينين وَلَو أن أَهلَ الكِتابابِ آمَنُ وَاتَّقَوكَفَوْناَا عَُ سَي آدم وَلا أَدَخَلنااء جََّاتٍ ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من الرب فيم لاكلوا من فوضهم لاكلوا من فوضهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تقعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 كُلَّمَا جَاءَ أَمْرُ رَسُولٍ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ بَطَأَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ والله بصير بما يعملون لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إن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 مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَتٌ كَانَ يَأْكُلُ الْطَّعَامَ أُنْذُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظر أن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 وسوءهم ان تخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء ولكن ولكنك كثيرا منهم فاتق وَ تَجدًا شَددًا سِعَذاَوَةَ للَِّذينَ آمعملُ اليَذَ وََّذينَ أَشْرَكُ وَل تَجدًا أَفََبَهُا وَالَّةً للَِّذينَ آمَنُوا الذيينَ قَاُوا إِ نَصَار ذَلِكَ بِأَ مِن تِسينَ وَُبَانَ وَأَهُم لاَا يَسْتَكثُِون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاتبنا مع الشاهدين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 والذين كفروا وَكَذَّبُوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتذوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا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 مِنْ عمل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَايِسِرِ وَيَصُدَّكُمْ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 ليس علىى الذيينَ آمَنوا وَعملِل الصَّالِحاتِ جناحم فِي مَاأَطَعم إِذَا مَاتَّقَ وَآمَنوا وَعَامِن الصَّالِحَاتِثُم التَّقَ وَآمَوا ثمُ التَّقَ وَآمَنوا ثمَُّ تَّقَ وَأَحْتَنوا واللهَّهُ يا ايها الذين امنوا لا يبعن وانكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخطف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يَا أَُهََّينَ آمَنوا لاَا تَقتُلُ الصَّييدَ وَأَن تُم حُرُم وَمَن قَتَلَ مِنكُم مُ تَعَّدًا فَجَزَ فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّام يَحْكُم بِذا وَعَذِلٍ مِنكُم هَذِيَا هَدِي بَالِ وَْكَعبَةِ أَ كَّارَةٌ قَامُ مَ ساكينَ أَوْعددَل ذلكَِ صيام أَوْعدلُ ذلكََِ الصامَد لَذُمقَ وَبالَا أَممرِ عَقَ اللهَّهُ عََّا صَلَف وَمَنْ عَدَفَ يَ تَقم اللههُ مِنْ وَلَّهُ عزيز تُتِ قام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 مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصْلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا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 بيُقتِ مَالِ بالِلانِلَ شهادَةُناَا أَحَّ منِن شَهادتِمَا وَمععْتَذَين إ إذََّ مِنَ الظَّاضمين ذَلكَ أَذْن أي يأتُ بِالشَّهادَةِ على وَجهَا أَ يَقافُ أَوْ يقافُوا أَن تَُددأَمُ أيمان بعدَ أيمانهم وَتَنقُضُ اللَّهَ وَاسْمَعُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ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 ف رَبنَا أَزِعَلَنَ مَا إِذَةَ مَِ السَّمائِ تكُ لَ عيدَا تك لنا عيد لأََّن وَآشرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَررزُقنا وَأَن تَخَينُ الراضتين فَالَ الله إِن اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين واذا قال الله يا عيسى ابن مريم ا قلت للناس اتخذوني وام مَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ قَالَتْ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنْتَ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ علام مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أُمِرْتَنِي بِهِ أَن أَعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَأَكُنْ تُقًى عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفِّنِي كُنْتَ أنت وَأَن تَعَلَ كُلِّ شَي شَهدَ إِن تُعَِّبَهُم فَإِهُم عبادُكَ وَإِن تَوْثِر اللَم فَإِنكَ أَنتَ العزيد الحَكم قَالَ اللَّهُ هذا يَوْمُ يَضَع الصَّادِقينَ صِدَقُهُم